هُنَاكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلًا مَّا بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ لن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بَلْ زَعَمْتُمْ أَنَّ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ يا الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه غَتَّوا الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَتَن وَلا كَثِيرَةَ اِلا اَحصَوا وَوَجَدوا مَا حاضرا وَوَجَدوا مَا عَمِلوا حاضرا وَلا يَظلم رَبك اَحدا وَلا يظلم رَبك اَحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي اراء المجرمون النار رفضا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ارا المجرمون النار رفضا